كتب اللي هي بتدخل في هذه الطريقة وهي كتب مسانيد الصحابة وطبعا قلنا مسانيد الصحابة عشان نخرج اي كتب تاني مسمى بمسند كذا وهو مش مسند مسند عمر بن عبدالعزيز مسند الفردوس مسند ابو عوانة كل دول مش داخلين معانا لانهم مسميين مسند بناء على انهم روايتهم فيها بالاسمان نعم ف لما مسانيد الصحابه يعني يتابع الناس بحسبان هو السحر بس كتور محمد يمشي الناس هو وحيدة ساعة وفاق بركة ايه ايه بقلي انا خلينا بقلي ساعة بدي عشان نزدرش مشي اه ان شاء الله ان احيان الله بسم الله جاي وان شاء الله ان شاء الله سي. والخفة دي بتطفق دي ايه مالك اللي مش هنبدأ نحاول نسمح كده عبل انت وربنا يعني انشاءه مش رجيع الحديث عن طريق ما الراوي اعلى اللي هو في العاده يبقى الصحابي وقد يكون بيسمى غير موقف التاج و بهذه يدخل تحتها مجموعه من الكتب كلها طريق التخريج وعصباتها بيعتمد على معرفه الصحابي او الراوي الاعلى الذي روى الحديث وعن طريق معرفة هذا الراوي الاعلى بيمكننا ان نجمع طرق الحديث في المرجع الذي نعتمد فيه. المرجع ذا اللي هو تخرج بالروة الأعلى منه المسانيد الصحابة وقلت النفاق بين كلمة مسانيد الصحابة وبين ما نقل على أي كتاب ثاني مسند في له مثل مسنده وعوانه لا يدخل في هذه الطريقة لأنه هو اسمه المسند هو اسمه المسند المستخرج وهو مرتب على الأقوان فلا يدخل كذلك مسند عمر بن عبد العزيز أو مسند علي بن الجعب فديه كتب مضبوعة ومقصود بها رواية علي بن الجعب المسندة عن شروخه ورواية عمر بن عبد العزيز المسندة عن شروخه وأما حكاية مسند الفردوس فهذا كتاب تخريك وفي وقت مؤنفه كان يسمى تخريك الحديث إنه بيان إسناد فده مرتب على الخروف الهجائية في المدى ثم مسؤول إسناد لكل حديث وبالتالي ما يقدرش من خطفة جد حديث بواسطة الرغم الأعلى منه إلا بواسطة الفهادس أو بواسطة المحروس اللغة ده لان ده ب ب بي ب بي بي بيختلف الطرق التقليديه اللي احنا بنعملها طب امال لما ده بيخترقها احنا عمالين نرد ونجي فيها دي اللي احنا بعد ما بنجمع الحديث باي طريقه من الطرق بنروج معرفتها عشان نعرف المثبت والشاهد والخلاف على الراوي بإبدال صحابي بصحابي وغير صحي فمنضطر هي بعد ما مع المادة بنحتاج عشان نأتب المادة دي ونطلع على اليمن دي شوفه جدا أنهنا نبقى عارفين الرو الأعلى وأنه هو الطريق اختلف عليه ولا حصل عليه المتابر ولا ما حصلش عليه المتابر فلذلك مندرسها كده لأنه نحن بذيبني شغلنا بعد كده عليه وإن التخريج دلوقت أصبح الحاسب بسم الله بإشاء الله يعني يختار منه فكاية دي وفعلاً اللي هو زي حالات انت عايش عدم الوصول على الحديث المظالم بغير وصنة الحاسب يعرف كيه من الحاسب ده طبيعاً يبتشين شاك من بتاع قوليس السنة قال إن الكتاب ده لو وليش دان عليه من اول ما اشتخذتك المنطقة عليها تلت عملي لاي لاي انه بقى ما في عناك اليوتيوب واكتب نعم مبالك بقى المحروص دا باليجيبه يعني اه, اه هو الحجات الغالقة حلوف والنفق فعنا بنجري دا لكي نرتب عليه تصحيح الحديث وتضعيفه وتحديد الموقوف من المطوع ومعرفة المتابر من الشاهد و ايضا المسند فمن مشهوري الصحابه عثمان الاحمر ومصنع او كتب المصنفات او مشكى ابن داوود والطياب نعم ممكن مطبوع موجود مشكى ابن داوود فهذه الكتب هي تدخل في هذه الخريطة لأن لما نمتعها سجد إنها ستواكلها مرتبة على مدنين الصحابة بمعنى أنه يزقر الصحابي ثم يزقر تحت الجماليين ما رهي عن هذا الصحابي ولا يزقر معاً غيره قال له الحديث ضعيف وهو يجيب له ان الكلام عشان الكوريج قام يقول الخطا له تاريخ ثاني بس الواحد يفهم اسم الصحابي لكن كله الدكتور محمد الدكتور محمد مش عايز اعترف مش عايز كده مش عايز اعترف ان انا مش معترف حسن ما انت لا لا يا عم مش لا ده ما بيثا اتنين ما انت حابب محمد هو عميد الدراسات العليا خلي بالك انا بعملك كورس معاه مش ان انا بسلم عليه وبس كده يا عميد الدراسات يعني ايه لما شي في السماء ده سليم خلاص كده تهدي <تصفيق> المجموعه المساله المجموعه الثانيه <تصفيق> معادي الصحاره الحاج الصحاره بين الكتب لاتي رك فيه الصحابة على حبوب الهجاة ثم يذكر تحت صح. كل صحابة مواهو صاحب هذا الكتاب بسلامه كذلك وكثير من الناس تخلط ما بين المسانين وما بين المعالم والسبب في هذا الخط هو الشيء الجدان الله عليه صاحب الرسالة المستطرفة فكتابه ده لما تقرأه يعني فعلا صروة لكن ده فيه أقوال شكلت عقلية الناس اللي هم أروها على وجه الخط لأنه هو بعد ما عرف المسلمين لما ذكرته لكم قبل قليل اللي هو الكتاب الذي يجمع فيه الأحاديث مرتبة على حسب مسانيه الصحابة قال كده وقد تُردّب الصحابة فيه على حروف المعجة فكنت إخواننا اللي كتبوا في التخريق رأوا أهلين الكلمة بينما ان هذه الكلمة خطط لان المسانيد الصحابة ترتب فيها على اعتبارات متعددة ليس من بينها التحديد كما ان الذين انقلوا معاجم الصحابة في مقدماته تحديداً واحد اسم البرم ام القاسم البرم no. صاحب معجم الصحاب في مقدمتك فات وانما سميتم المعجم لاني ردبت تراجب فيه على حروف التجارة. بس المقدمة دي كان للطاعة لما انطبع الكتاب لأول مرة كان ناقص المقدمة فالمليق المقدمة وطبعوها في الخير كلمة وبالقاس بالبقى الدرجة المتقدم يعني حوالي تثمية وكذا فهو من العلمات المتقدمين وعلى التسمية بالمعتم بأن الصحابة المشكورين مرتبين على حضورتها لو أن جمده فتحت المعتم من الكبير لهم الجزء الأول فتلاقيه من إمام الطبران رحمة الله عليه ذكر في المقدمة قال ورتبته على حروف آل فا تأسا كده ومعنى أرتبه على حروف آل فا تأسا إنه على حروف ايه؟ على حروفه يبقى ما هو في رسالة المستطرفة وفي المراجع التي نقلت عنها لا صحيحا وأذكر أنا إن واحد من أخواننا راح مدرس في التخريب وقال لهم كده قد يرتب الحديث في المسلم على حبوث الهجاب ففيهم مردين يعني هي كلمور يعني أهل كده هي اجماع ونش كل لغات انما عليك يا شيخ في مثال عندك للوشم للكتب على حروف الاجب وقف الشيء قال له فانا كده وبعدين امشي لان يا كده قلت له الله ما يخال ما يخال ما يعني مشكلة بس احنا عايزين مثال فهو قال اخراز انا اشوفه جانب البيت يا شيخ احمد كدر كدر قلت بتقول انت ايه ده يا فدر بتقول كدر قال يا اخي انا قلت رسالة ببطر احمد عمر عشان تسلني النبوية والقيته بيقول كدر قلت يعني اين عشان تعمل بص الخير الواحد مني سراعي يسلسس يقول نعم حتى يعني أنا شيء لكن هي ديك تتصور عنك إذا كنت, كنت ناجد الواقس عشان والله والله تروح حاجة يعني الملكتك مليكش من الواقس فكاب عالي ورشت بلده أنت أقول له الله من ذلك سبك من الشرع من هم رأيش هنا بجل المسالات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ما أعطيتها نعم فالصح مش إنا هنا أيضا يتجذب في صوته وإحنا في غربه ومشين أدبه وأنت أقول له الله من الشرع مدناء ده عن التبتان وهو فعلا بالتبتان الكلام ده للرسالة بس فلذلك أنا عايزين وقف رسالة من الأنهاء أهو ان مش من هنا غير المعجم والمعجم الصحاح اللي جاء معانا من شيوخ ان المعجم هو المعجم الصحاح وكتبها ماشي واحد بالدكتوراه يعني خلصت هناك رتبت وخصوصا فكاتب هو مؤلفات الطبران فكاتب المعجم الكبير وبعدين جاب تعجيب والشطرين دول مره مش صح اعتبروا ان ايه ايه ما فكر ما كلمش نفسي نشوف الصرا كده انا ايه اللي عم بعمل من ده يعني واحد لك حيه في صروف عينك الكتيكت ده بعده ما قريب طلعت مكلمه وشا لو كانت عندنا الوطن الحكومه ده فكتبوا عليه كده جدا رواحه هو الذي يسمى في الصحابه المرتب انا حروف الهجاء مع ذكر احاديث التي تروى من طريق كل صحابي تحت حكمات هو الكتاب الذي يسكن في الصحاره يرد كثير حاجه او على حروف اجهاء او حروف النحو وان ثم اجهائها تقول على حروف الاجهائيه يعني هو برده اقول ثاني دكتور كانت بتقول الاجهائيه حاجه الاجهائيه اللي يسكنها دي في كتير ناس بيجي بده يجي بقى مش حاله هو الجامعه يا اخي شكله ضحك بتاكيد الشيخ بقى كل هيك حاول يلا من ساعه <تصفيق> <swings> من ساعه كانت النتائج ليه ليه علي مش مع الامبيه لو راجع جاب ولا حاجه ايه هو الجديد بكتابه صندوق المبادئ الدايره رجع باين من كان اللي هو التصنيع اللي انا طالب استني عشان يعني في الصور دي وفي طيب نفسي بقى روحي يفتح القناع ده خلاص الاثنين القطر اللي بيذكر عمر كويس يشوف بقى بقى هيطلع لا يعني ماذا قد يكون المعاجل هو نفس فكرة تقولها يا نسرين يعني كثير واحد مثل ثلاثل التركيب اعنى ماتونش باع الحد اه ماذا ترمي فباقي الشرط في المعاجل أه. من يكون فيه اشناب اي دعوانا ما انتش من الدارسين انت ايه مستاعه اولا ما انت المساكن وشستير اقت الدنيا فمش في اقناع الدرس بس ما اتمراش طب هل شربت في في المعادي في الحديث الذي ذكر تحت الصحاح ان كانوا يستدل الى المصنف اعظم الاشبه ان لا كل استند المصنف نفسه ايه مشه في حقك ما هو اما راني اول ما يقول يقول حتى زني كده كده ليه من يوصل للصحابة يبدأوا فرض لقدر الله ان انت شفتوا كتاب المختارة للقيادة المخدسة يا شباب اللي شافوا كتب المختارة للقيادة المخدسة قال المخدسة مايه سنة ستمية ثلاثة وانتبع على مزانين الصحابة ويروي من شيخه إلا أن يصل إلى النبع اللي وهي تدخل في هذا الطريق اللحنة أنها يخرج بها عن طريق الضوء الأعلى وتتمند عن بقية التور. الكتب المضموعة أنها اشترت فيها البياء الصحبة فلو ممكن راهوا في إثنان هذا الكتاب ولا تنجح فيه كلام لقول الرجل كصدوه لانه صح له اضيا في المختار حديثا منفرد ويجوز لهم متابع ولا شه انا عارفه كان في حاجه الكسافه وهنستلم زي المعاجم والمصادر بتختلف <تصفح> في <فبصدق. تصفح> <تصفح> الترتيب زي ما الشيخ قال كنت نعم وهم اللي الطبقه بترتب على الصحابه ومش لما يشوف واجري طبعا انا منصور قال ان كان القرايه انت تجيب مشدعحنا اللي هو عم الحاج تجيب بورسعحنا لا او مشنا الحناي او مشنا ابو ياني يسكوا في الاول خنفاق ماشي طبعا ودول ما بوش ثم يذكر بخيا العشره المكشرين ثم بعدين يقول ما رواه البدليون ما آل البيت فيبقى غاجروا فضاقوا السجنان غاجروا ده بقى محكوس عشان ما انطورش فهذه الكتب يا أخواتنا هي تدخل في هذه الطريقة يسمى مسندا و ليس لها في لان ندخله في المسند في المسند اي هو عقب هذا التركيب وليس يبقى وما يكون مركب على المعجم يبقى موصل مثلا عندنا كتاب تحت بن مخلد الشيباني الكتاب الأحال والمثاني مطبوع الكتاب ست مجللات الكتاب ده برضه مرتب على الصحابة بس مش مرتبين فيه هجاب مش مرتبين فيه هجاب ولكن هم جميعهم بمن له الحديثين او اقصد ولكن سمعه الأحال والمثاني فده هو عرّابي قاعدة ولا <تصفيق> يوجد مزانين ولا يوجد ارتب المعادة وقلت يا حباربنا انك ما تحاولش تشوفه كتب دي بعيدة وخاصة بعد الكاتب BDF دي ما دخلت وكتب بعد شايدينة الواجهة ده حاولوا تشوفه كده يقول ايه؟ ما تستعش قبق لأنه علينا دانا ما كتب مقدمة وكتب المعاجم وكده عمال منذ بارع شوية الهندبية محضولين في كده بلدين في داخلهم إيه؟ ما نقولش شوفهم فلذلك احنا بالنسبة لهم لما نمي لزعر عن عداد وكذب الزخير بالحمد لله لو هم تعرفون الشكل جدا وغيره ليبتوا في السفر. ما هي الطريقة التي يخرج بها الحديث من هذه المسالين عندها سألة الطريقة هي تحليل من حديث مواسطة معرفة الصحابي النسي روى العديث او بيبارها النانية بطريقة معرفة الروم الحديث سلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام تسييد ده شهدها امزهه استاذنا هو جهزتها دي يا ماما ما حسان تسيد ده دور ده مش تمام لكن ده دور شهد ده كاتب باللسان يعني يرد الحديث يوقف امر الشكه الحديث ماشي تمام <تصحيح> طبعا وهو ده الكياء اللي على قراته قراته الخامله بحيث ان هو اصبح كبهنم لا نفي ولا نص هنعمل نتكلم في التكريم خلاص ماشي كده يا شباب ماشي يا استاذ هيبقى الكتب دي يتبقى في الطريقة دي إما مسانين مستحابة وإما كتب معادة مستحابة وإما كتب الأقرار وإما كتب الأقرار كتب هي مجموعات كبيرة أهل المسانين اللي نقول عليها دلوقتي عشان الوقت وبعدين نبقى نجيب المعادة وبعدين نجي كتب الأطار وبعدين نقوله كتب اللي ليست على كده ولا كده زي المختارة للضياء المقدسي الذي يرتبها على المسانين وليست معدودة لا من كتب المسانين ولا من كتب معامل الصحابة ماشي يا؟ طبع المسندة إمام أحمد انتم عارفين هو المعلومات اللي موجودة بأي كتاب بالتخريق عنهم أنا موفق علي. المسي تزيد تزيد حاجة طريقة الاتمام أحمد لتخريج الحديث في المسلم كيف يخرج الاتمام أحمد للحديث؟ احنا قلتها بتعريب التخريج لما بدنا انه طريقة دامة إما طريقة باللواية من كانت أئمة الذين لهم أسهلين وإما بطريقة العزم إلى المصادر وإما بالجمع بين الإسناد والعزم كما فعل البيعقين والبراوي صاحب شرح السنة والداربطي وغيرهم من أصحاب القرون المتأخرة عن التجتمع فيعوز إن إحنا نتأل السؤال بك في التسليم ما ديجا الدواية والسناد بحيث انه لما بجيب الحديث بقوله الأخراجة وقحمة فأصبح الدواية بتخريك فإنه وينه جانب فإحنا عرفنا نجي التخريك حسب معرفه هو عجل الحديث يقول لي عم المناوي عرّقوا أن عجل الحديث لأنه كان بيعرف طريقته السيوطة بالتخريك والسيوط ما عميه الشسناد فكل أجل تخفي جانب المناوي وركبته خديت كل التخليف زي جدا ده خشم منه جدا ماش منه شاء العليم القدير ان الشيخ السلوطي حبيبه وحبيب اهل العلم لما شرح كتابه اللي هو الفيته في المصطلح عرف التخليف وقال التخليف لغة كذب واستراحا يطلب اما على لواجة الحديث بسانة كما يفعل المتقدمون واما عزو الحديث الى من اخرجه كما يفعل المتقدم ولو اخواننا الافاضل اللي كتبوا في التخليف كان وقفوا على التعريف دي وحطوه كان مشي لكن فيه منهم ناس مثلاً ذاكية في الشيطة المهد بعد ما جاب كلام المناوي قال وقابلوا اطلبوه فالتخريف على رواية الحديث مساني من عنده هو بقى من اطلاعه لكن فيه فرق بين ما تقولها يعني من الفكادة وبين ما تجيب لها مصدر ما تجيب لها مصدر تبقتيها نعمة من المشروعات احنا عملنا كده والسيوتي عملوا كده جواب الناس كنين قالوا لا لو هناك فرق بين اخرجه وبين خرقه من دي الفرق دي عم الحرق قال لما يقول اخرجه يبقى مصدر اصل بالاسلام اما لو قال خرقه فيبقى مطلب على الكتاب اللي هو خرج احاديث كتاب تاني وان بس غير انه فتلاقي كل اللي ما هناخف واللي ما بيش داخل عشان يفخخها يقول فائده قال ابن فلان اللي وهو كلام ابن فلان ده خطا مش صواب لكن هو لان الزواج ده مشروط ان لان اي حاجه مذهبيه جتهم لاي حاجه يحط الفائده ليه ماشي فائده ده هي خطر لأنه وحنا وطبعاً لأنه لم يدعش رسالة هنا ومكتوب فيها بكلامنا و... وحيطاً خرجوا من هنا وإحنا عليها وكل حاجة ومساقها فيديو صاحبها لهيه؟ لأنه من يدرش مرة وكل حتة فيه يعني من الأرض هايطاً <تصفيق> من <الأركز>. يقول <تصفيق> ليه جداً يا سنة؟ لهيه؟ لأنه عندهم عليهم مين يدعين على عشرين واحد ويرانهم أخوان هذا يبقى معقلين البلاد تشتغلنا فيها لا يعزيزه عن ستة أبدا تحت أي بصنة يا رب ليه كل واحد ما سيتش سنتين وهو قمرين ولا بدرسوا سعر ومن الضرن وشكل لكن تحط على اثناء ابن بعير يكون بروبي يجيب منيه فمن التارى ابن خناص بروبس إيه بخطة سهلة ليه ما مش كده والله بقى عندي هو ذكي جدا ومش مصدق فهو عامل كده ده المسكين تمام زي ما بيقولوا شيء انا قلت له يا جميل تعال خش وقول له كنت عملت كده تمام كذبه يا لان ما دام سن التكليم سيبني نجاح وصوت فهو عايز يقول ان انا باستفدتش منه وفي الوقت عايز يشكره لان جار الموت استكدت بتشكر الوشب نعم <تصفيق> <تصفيق> فهو الاخي لدي اسمه باسم فقالوا <تصفيق> انا عشبه مستاذ القابل مستاذ الذي ما جدته إلا وجدته باسمان باه باه باه نشاء باه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 وانا اتمنى في باية الجامعة الى الوقت اللى قلنا نصحنا فى القائمين على شؤون الجرسات العجية وحاكموا ما يزدش بشرف عام عشرة فلما ترك الرجل الكوستى راهم رجعين لها فإيه كانت الحوضة ثانية من رجل لو هو عرف سيد المسكن يشوف ان جامسيك بيسحب عمل تاخيرين ويقول خرجت للطائق الجولاني واستعمل كلمه خرجت نعم فاه مش ليه ما هوش مصدر في التعبير في الاصطلاح والجولاني اللي هو مخرج امبارح يبقى مصدر في الاصطلاح ما احنا اصلا مش بناخد الاصطلاح من ها الناس يا يقولوا عنا الطائفة في الطبقة الفنانية فلم و... أخلق لعمه والبخاري نفسه وانا خرج الكتاب يدوث كده كده حليل وكده منين كانت انت بقى ان خرجها ليه مش الألف وزاب تبقى على كتب التخليل طبعا هو مكتب الكتاب اسم التعريق أو التفريق برسول التخريق بتاع الشيخ ابن المال وأحد المذهبيين المخالفين له تماماً تتبع فصارت ثورة هشيج لا نشيخ ابن المال وإنما أنت الذي يتبع أن كل كلهم قال ابناني ابناني فائدة وهي مش دخل في الموضوع حصلاً انها مهور وينبع عشان قتل بيها يعرض انت عن المذهب الشيء ده مشاهده كل ان اخرجه وخرجه نعم ناوضنا مراحل والفرق بينهما ان الفعل ده معدى بالهمزة وده معدى بالطبعيد بس, بس من ناحية النوى بسطة من ناحية النوى والمدلول والمدلول المدلول الخارجة وهو مدلول اخرجة والمغربة هم استعملوا يعني قاطبة مال اما الكلام بالفقه بيقول ان هو بسك وهو بيستعمل اخرج وجرجه بالنسبه مثلا لتعال المحطه فيقول مره اخرجه والتلمسي ومره ثانيه يقول خرجره التلمسي وهو التلمسي هو اهو لو كان خرجه غير اخرج ما كانش اطلقه على شخص واحد لكن مين بقى اللي يقرا ببلدين ثلاثه زي ده كان بيقرا كتاب من الجبل كذب مين بقى ده مش كده هو ازاي ما هيش حاجه كده اماميه اعطائيه حتى من الامام انشغل بسر ده ده ما يسقفون فادركوا كتب في اللي اتكلمنا عن سنين دي او كل مجموعه منها بواسطه الراوي احمد وتجمع ايضا في الكتب في المتابعات من خلال آسف المتابع وأحيانا تجمع من طريق مسند واحد بمعنى ان انت تجد الحديث في مسند الصحابة عند إن ابو ياعلى محفظ في ثلاث موابع والثلاث موابع اما مكررة مثل وسندا واما مختلفة فتجتمع المتابعات عن طريقه وكذلك مسند الإيمان أحمد وكذلك بقية أصحاب المسانيد عندهم أنه هو يرى الحديث الواحد في وسن الإصطحاب الواحد بأكثر من طريق ونجيب إحنا كتابا أطراف مسن الأحمد اللي عملوا بشكل حاجة ونلاقي إن الحديث ربما يتقرر في أصحاب المسانيد القويلة لكن مش كل مرة يبقى له متابعة لا ممكن يبقى هو وهو إنما لم نكون 15 ممكن ترينه متابعة ومترينه متابعتين كده فأحنا هنجيب تلوقتي مثل زحمد ونجيب موجة ونبين إنه هو إزاي قدرت عليه اللي يتابعها وأن احنا نقترب نبنع طرق الحديث ودي كانت من النقاط اللي احنا اختلفنا فيها مع الشيخ شعير رحمة الله لما نبوء عايش في لما كانت بالحب احنا المقرب بتاع المنهب بتاع تحقيق المسند ده بقولناه يا شيخ فهنا عايزينك تخدمنا في انه الحديث اذا تقرر في المسند عشر اتناشا مرة تحيي في المرة الاولى على الموابط وفي كل مرة يتقرر الحديث تحيي بتتكلم من الاولى وفي المره الثانيه لما جينا احنا مراجعه الكتاب مره يقوله مره ما يقولش فمثلا ان هنجي على حديث لو سمحت انت شوف المستند المستند لا مش تحت لا ده ليه حاجه تاني انا هقولك ده اللي هو المستند ده القديم شباب ده ممكن ده اللي زروا معيش انا اقول لك انا هغششك يا جماعه انا هعيها حديثه ورد. حديث في وش احمد ازاي كده يا استاذ هقول في وش الصف وش واحد صفحة 39 طبعاً منفلية الحديث طبعاً هذه الزالة برقم ببين 69 الطبع المنطقة موجود في السواهل بيضاً صفحة هي خلش فاسك الصوار الصوار عنا يا مكان صفحة 39 هي دي حاجه كانت في الحديث يقول ابن احمد مؤسسه نعم حباه قدس العشر واحد يزيد الرشق ونيخذ بقرهه من الرشق ولا مش عارف مين الصح لكن هما دول والله بيبقى يلاحظوا كنت بالطرف وممكن الطرف كلهم هم يزيد الرشق عن معاذة عن أم عمر ابنة عبد الله أنها سمعت عبد الله بن صفير يحدد أنه سمع عمر بن خطاء يخطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لابس الحذير الدنيا فلا يكساه بالآخر ووجود عشب شوف كامل من اللي سنة؟ وقال تسعة وثلاثين تسعة وثلاثين عبد الله حدثنا معلش عبد الله دي عجي, عجي في كل المساديين وهنا كان رؤينا الشيء السعيد يخط حدثنا حدثنا عبد الله دي لكن هو الأهم الشيء نحن نشاكل اقترح المرشيل حفاظه فيها عمل سابق طبعا ده خطأ لأنه هو أحيان الغيور لعبد الله كلام هو على الحديث فهو يستطعه مدان ما حدق عبد الله بين المربعين بالنص قال عبد الله عشان الكلام يستطعه فلو أنه هو أبقى حتى سني أمي مكانش متابق لكني عايز منين الباقي الذهاب اللي حاج دلوقتي ما يجي يتخرج ويقول يا شيخ يا مولانا محمد عبد الله حطيت اسمي انا ليه لانه هو النهارده بيتخرج بالشه ف هو شيخ شعبي قال له يا شيخ شاكر انتم مصريين وكده عرفتنا يعني حدثنا عبال حدثنا عشد الواحد حدثنا في هذه المجرسة عن المحافظ أنه عمر ابن عاصر الله أن يسمع عبد الله التسكير المحافظ أن يسمع عمر ابن فتار وقف خالق الله تسوى وسطا اللبسة في سبيليا فلا يساوي فيها نعم <تصفيق> وهو يقول هنا أن الحزين ستاة قدسة برقم ميه 23 عشد بابي 23 لأنه تكرر حصل في إيه؟ طبعاً ده أقول لكم إننا أعرف من الدبعة ده أحياني نقول الحديث تكرر عشر مضات بص إذا كان من النصف الكبير صفحة 20؟ لأ صفحة 20 يعني صفحة 20 هذين بسك الأولان انتبهت في المنزل؟ صبعاً طبعاً في الحديث ده تكرر حصل هات شوفوا كده اكتبوا ثاني استنى السنه بقى اللي هو ده في وثاقه من النص يقول فيه ان احمد فتشنا عبد الصمد عايز ده حاجاتها يعني الجيش فضابط ان الفريق ده في متابعه اليس تاريخ الاولاني لمن قبل يزيد الجيش وان جسنا بين على يزيد الجيش مفهوم المثال حدثنا عبد الصمد حدثني حدثنا يزيد الجيش عن معادة عن أم عمر ابنة عبدالله أنها سمعت عبد الله الدين سهير جاكول سمعت وامر ابن الخطار والبكره طبعا لما انتم تقومون بطراش الأسامين هتجدوا ان الطرق دي او اللي دا بعدم ممكن تقوص الحديث لأنه قد يقول شيخ شيخ, شيخ إبام أحمد او الشيخه فيه كلام وبالمنتابعة الثانية دي تتقوّل فانت كده من انتلاج المواضع في حالات دي بمكتبها كده بطبع الرسالة دي انك انت تجمع طرق المتابعات اللي دي ده موجودة تعرف بالمنتابعة من موجود طبعات ده ده هيش كويس يعني بقى على الطريقه دي انك انت تمسك مجلد زي ده أو حاجة من خناة تنسق المملكة وهي تأنيفاً الطبعا دي السرق خلاص بالهوامل السرق ثمان؟ أيضاً أنا أعرف إن هي كيفة إن في البرامة دي تشوفوا يعني وتتنقل حامل آه طب ممكن عالطريقة الوحدة أو الوحدة المرحة يشوف المتابعات الحصر بالسرق من خلال الكتابتها الوحدة وما هو في هذا الكتاب موضوع في المساديد الثانية بس الناس اللي هم طابعوه محدش كذبهم بجنة فهم ايه مشوا لان زكاة من اللي اشتغل في خطب السنة دي بحاجة بأسر الرجل اللي مش عزل. لو عايز يخلص بسرعة يزينهم بحاجة ايه غرص بس يزينهم فلا يزين من مغرب حاجة فديد طبعا ما كانش بيحة في الفلح. فكل يوم السنين بأنه هو يشير للتخرج الحديث وبالتالي ممكن أن يعيد لمجلة حتى ينسيهم الضبع للرسالة دي هيزمع في طريقة المتابعات من الثلال مسلد لل الحديث وبعد ما تفهموا فرسلت الثمان أحمد طبقوا في الباكرة تقدر تتطور مجالي تقدر تتطور عن جيها طبو يعني تقدر تتطور في, في مسلد زي ما انت عارف برضو مشهره باسمي فكل الميزانيات اللي بتطلع تكون الترقيب طريقه المذاهب لازم تاخد دماغك دلوقتي وتقول طريق المواله لان هي غير فعاليه فكادجو كده طب لو ايه في الميزانيه اللي بتطلع انما تطلع في الميزانه بس ما يسمهاش مواله فدين من اشتاقها قدنا نحقه بالأول للمتابعة عشان ما اتباه برش وقال المخالفة ديني الآخر الشيء لأني كي مباحش القلابنا من الوما هناك عمل الأحاديث المعنى بالخلاف في مسنك المباحة مع ان احنا قولنا متابعة احنا هنجيب صوات ويتبع طاعة مخالفة بش ماني باش بوقت كده اتباه بالمخالفة فاحنا عايزين ان المسانير الاصلة انها يجمع فيها طرق الحديث بالمتابعة الموجودة ولو من خلال مسلط بعد دي ايه اللي عايزينها الان بعد ما نصبطها وكده وننتقنها نلجع ونفش بحكاية اللي فكده مقهومة والبسانها فوق يمكن جاء وياس عليك ارسلوا طقم بعد يوم 16 دي النقربه تمام انا مش هقدر اضمك حاج لا لا اتفضل نيو يا صالح والله انا انا مش بشوف سام امبارح لا ما هي مدربنا دوت ليه مش عارف طلعت والله <سؤال> شفت ثلاث ديكنيات المختلفين <سؤال> على طول <سؤال> خالص كده كويس مش عارف جربنا حضرتك دي بتاعتنا برضه كل ده لوحده كل ده استحاله في معاك يا استاذ معاك يا استاذ راح ياسر أنا إذا جاءتوا إذا كان طرحت السؤال ما هوبتش عنه إيه؟ طرحت السؤال ما هوبتش عنه اللي هو إيه؟ هو طرج من الجبابة للبام أحمد في التخريج في المسلم تخريجي؟ هاي؟ طرج البام أحمد الفريج المام أحمد الفريج مهانا كنت أنا خارجي أوليس طب رأو جينا بقى عشان برمي أه أه أه أه إذا بجهداش معنا بيه؟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 كيف يخافي إيمان أحمد حديث المسنى بس في خلاص إنه سألت عد عد عد عد عد حضرنا تقول حديث يالة عن بالتخليل إيمان دي عمد يالة هدونا تقول كيف يخافي إيمان أحمد حديث المسنى دي عمد ويخافي للحديث بجواية بسبب ودي اللي متعويزها كل كده يروى الحديث في سنة المؤنفة يعتبر مصدر أصلي في هذا الحديث ويعتبر طريقه في التخريق هي الغواية بالإسماء حتى الحفظ في حدث المتائج الأفضل يعتبر تخريقه الغواية بالإسماء حتى عندما يستعاون الكتاب الجواري وكذا لا يستطعم طلب من علم مقاطع التاوريال وهو ميل العين 180 والوراء خلاص الكتاب طريقه التقديم ثم اذا عجب نقول ثم العجب الى مصدر اخر اذا خرج من بعدين او فإن يستمع هذا الغواية بس ينقوم طريقه في التسريف وهذا الغواية الغواية الغواية اللي في العجل فإذا كان السجاة دل والسجاة طلوغ المرام بالحافظ في المحادة يبقى طريقته في التسريف هي العجل وأنا أقولوا ليه هاتف مرحظة مولانا إنما ويف تشكت من العجل والله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 ده الموضوع <تكلم> ما otro punto sobre todo la la la la Ahmed de la de la de خلاص خلاص هو ثاني الموضوع كلمه ثاني خلاص فقط بندي من صندوق اورسيل ممكن اه تمام ماشي تمام خلاص كده اما جاي خلاص يا شيخ يا ابو يا ابو يا ابو وش الميه يا استاذ وش الميه عايز نص ساعة دلوقتي اوج المايه رجعوا حمد يا استاذ الساعه 1:05 يعني يعني زاد دخلت ساعه احنا كده وين المساندو تمام طريقه التخريب ان احنا بنقوم بالخاوي والطريقه هو بالتهريب المواجهه بالحسم هل عنده اللي مام احمد لا. القليل بقى اللي بقى ضعيف في الكلاب بقى مش القصل من الرواية عنده بنت اسناب عن شروفه وكل كتاب يروي بنت اسناب عن شروفه ممكن نسأل بعد كده ما طردت بفقري فهل هو مصدر اصلي او مصدر, مصدر, مصدر الذي يعزفه والأسطي الذي يروب الإسناد او الذي يجمع بين الجواية والعز no, no. كما يبعد إمام الفيحفي وخيره من رلماء القرن الرابع الهدري كما أحبه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله حتى اليه في إذا عشنا يقول من الساعة تسعة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 تبارك تبارك معلمتني اهلا انا شكلي بس تبارك احمد